غرباء ا ء غرباء غرباء غرباء و ا ر ط ض ي ن ا شعارا ل ل ح ي ا ة ان تسل عنا ف إ ن ا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب اللبى ان تسل عنا ف إ ن لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب اللبى ا لن نبالي بالقيود بل سننظل ب الخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا ا ل أ ح ر ا ر في دنيا العبيد تذاكرنا زمانا يوم كنا س ع د ا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساكم ا تذاكرنا ز ا ا كنا سعدا بكتاب الله صباحا ن نتلوه يوم غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجبال غرباء و ا ر ط ض ي ن ا شعارا ل ل ح ي ا ة إ ن تسل عنا ف إ ن ا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب اللبى